ا ل ه و ا ل ل ه أ ح د ا ل ل ه ا ل ص م د ل م ي ل ر د و َ ل َ م ي و ل د و َ ل َ م ي ك ن ل ه ك ف و ا أ َ ح د ا ل ل ه ل ب س َ ا ل ل ه ل م َ ن ح م د ه اللهم إنا نستعينك و ن س ت ه د ي ك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع من ت و ك ن يفجرك اللهم إياك نعبد ولكن ص ل ي و ن س ج د وإليك ن س ى و ن ح د نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكفر الملحم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالأهل والمال والمعافى بسط رزقنا وأظهرت أمنا ن وكبت أدوانا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا بل لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا لك الحمد والشكر حتى ترضى ولك الشكر إذا رضيت ولك الشكر بعد الرضا ولك الشكر على كل حال يا رب العالمين اللهم ا ه د ن ا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا ي ق ض ى عليك إنه لا يدين مواليد ولا يعز منع تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك إ ل ه ن ا ونتوب إليك اللهم قسمنا ل من خشيتك ما ت ح و ل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما ت ب ل غ ن ا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عينا ص ا ئ ر الدنيا ومتعنا ل أ س م ا ع ن ا وأبصارنا وقوتنا ا ما أ ح ي ي ت ن ا وجعله الورث منا وجعل ف غ ر ن ا على من ظلمنا ونصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر هم منا. ولا مبلغ منا ولا إلىنا. ب ي ر ن ا وجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ك ف ي ن ولا يرحمنا ب ر ح م ت ك يا ر ح م ا ل ر ا ح م ي ن اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم و ن ع و ذ بك من الشر كله ا ج ل ه و آ ج ه ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك ف ب ت د ن اللهم ا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا أنا دنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آفرة التي إليها م ع ا د ن ا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خ ي ر والموت راحة لنا من كل شر اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونست اغفرك لما لا نعلم يا رب العالمين. اللهم إن نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعدنا من علم لا ينفع وقلب لا ي خ ش ع ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. نعوذ بك يا ربنا من هؤلاء ا ل أ ر ب ع اللهم إن نا نسألك من أن نسألك الجنة وما ق ر ب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما ق ر ب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا ك بالوحدانية والهديك بالرسالة وما ت أ ل ى ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم و آ ف ه م واعف ن ه م وأكرم نزلهم ووسع م د خ ل ه م وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ي ن ق ى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لنا يا ربنا ويا م و ن ا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت تراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور. وآمين اللهم فزعنا يوم ا ل ب ع ث والنشر و اللهم وأحسن خاتمتنا اللهم و خ ت ب ا ل ص ا ل ح ا ت أعمالنا اللهم هون علينا طول المقام بين يديك والحساب بين يديك اللهم جعلنا من ي ن ا دون غد في الدار الآخرة و د خ ل الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون اللهم اجعلنا من أصحاب الميم بصدر مفبد وضل م ن ض و وظل منمدود وما ا ل م س ك و ص و ف ا ك ه ة كثيرة لا نقطع ولا م م ن ع اللهم لا جعلنا من أصحاب ا ل ش م ا ل ف ي س م و من وحني ن وظل ن يحمون لا بارده ولا كريم اللهم يا إلهنا و ي ا سيدنا وَيا مولانا م ن ن ق ب ُ ص ِ د و َ أ َ ن ت َ ا ل م ق ب ص ُ و د و َ م ن ن د ع و وَأَنْتَ ص ا ح ب ُ ا ل ك َ ر َ م و ا ل ج ُ د ا ل ل ه م أ َ ن خ ن ا م َ ط ا ي ن ا ب ب ا ب ِ ا ل ل ه م ه نا واصينا الخاطئة بين يديك ع ب ا د ك س و ا ن ا ك ي ر وليس لنا رب س و ا ك فندعو اللهم انطرتنا فمن يقبلنا وإن ا ب ع د ن ا فمن يقربنا الله أشقون إليك ضعفنا وقل ة ح ي ل ت ن ا وهوانا ن على الناس أنت رب المستضعفين وأنت سيدهم وأنت وليهم و م و ل ا ه م بكت ج ن ا وبكت ن ا وبجناب ك ت ع ل ق ن ا ف إ ل ى من تكلنا إلى ه د و يتجهمنا أم الملكته أمرنا إن لم يكن بك يا إلهنا ضرب فلن ا بار لكن ع ظ ي ت ك هي أ و س أ م ر ن ا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ا ل ن ا وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. أ َ ن ي ح ل َّ ب ِ ن ا س َ خ ط ت أ و ي ن ز ِ ل بِنَا غ ض ب ك ل ك َ ا ل ع ت ْ ب َ ح ت ى ت ر ض ى و َ ل ك ا ل ح م د ُ إ ذ ا ر ض ي ت و َ ل َ ك ا ل ح م د ب ع د ا ل ن ِ ا م ا ل ل ه م ع ذ ِ ب ا ل ك ف ر ة ا ل ذ ي ن ي ص د و ن ع ن س َ ب ي ل ك و َ ي ؤ ا د و ن َ أ و ل ي َ ا ء ك و َ ل ا ي ؤ م ن و ن َ ب و ع د ك و َ ي ك ذ ب و ن َ ر س ُ ل ك ا ل ل ه اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبراللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين وأدين الشرك والمشركين واحمي حوزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ا م ن في أوطاننا اللهم البس ا ل ل ه ل ب س بلاد الإسلام والمسلمين لباس الأمن والإيمان اللهم ورزق بلاد المسلمين الأمن والإيمان ومتابعة سيد البشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم وانتقم من كل يا رب العالمين، اللهم يا نا ر د يوسف على يعقوب، وكشف الضر عن أيوب. وأجاب د ع و تزكريا وسمعة تسبيح يون سبنا ل ت ا ن رد علينا إخواننا الأسر في كل مكان اللهم ب ك أسر المسلمين في كل مكان اللهم ف ك أسر المسلمين في كل مكان يا ا العالمين اللهم أيدهم ب ت ع ي د ك ونصرهم بنصرك وأنزل عليهم س ك ي ن ك اللهم اربط على قلوبهم وقلوب و ا ل د ي ه م وأهليهم وإخوانهم يا رب العالمين اللهم إن بع اللهم لقد مس أمة نبيك ا ل ض ر وانت أرحم الراحمين اللهم اكشف ن ا ب ه ا اللهم اللهم ا ك ش ف م ا ب ه ا اللهم ا ك ش ف م ا ب ه ا اللهم فك قيد أسر مسجدنا الأقصى اللهم فك أسر مسجدنا الأقصى اللهم ح ر ر و من ق ب ر ة اليهود ا ل غ ا ص ب ي ن اللهم ا ر ض ق ن ا ف ي صلاة ق ب ل المناد يا الأسباب وحيل بيننا وبين النهل والأصحاب الله متقبل دعواتنا وقص ا ل ح و ا ت ن ا وأجب دعواتنا يا ذا الجلال والإكرام الله لا تصطف ه ذ الجمع ا إلا بدم م غ ب و ر وعمل صالح م ت ق ب ّ مبرور اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم فلا تعذبنا بالنار اللهم زحزحنا عن عذابك ونارك و أ د و ل ن ا برحمتك جناك اللهم ا ج م ع ن ا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس ا ل ع ل ن ا ل ج ن ا ن اللهم ا ر ض ق ن ا شفعته اللهم أحشرنا تحت ل و ا ه اللهم وأسقنا شربة من حوضه لا ن ظ م أ بعدها، اللهم أضلنا تحت ظلك يوم لا ظل أضل إلا ظلك يا رب العالمين، اللهم هذا د ع ا ؤ ن ا اللهم دعونا كما ك أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم لا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإن ه لا حول ولا قوة لنا إلا بك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لا تصرفنا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألة يا رب العالمين ربنا ظ ل م ن ا أنفسنا و إ ل م ت غ ر ل ن ا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وقلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ ب ر ك ا ك من س ق ا ك و ب م ا ف ا ت ك من عقوبتك وبك من كلال نفسنا عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و ص ل اللهم وسلم على خير عبادك. نفسك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ك ل و م الدين و س ل م تسليما مزيدا.